மிம் كَذٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ لَا غُبَارَ فِي السَّمَاءِ وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملاء سبح بحو ن بحمد ربه معين ستر في رونا لمن في الارض الا ان الله والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما وَكَذٰلِكَ أُرْحِنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا نُنَذِّرُ بِهِ الَّذِينَ تُنْذِرُ هُمُ الْقُرٰى وَمَنْ أَوَلٰهَا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَهُ شَأْنُ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه وتاو وانا كل شيء قديد ومن اختلفتم في من شيء فالحكم لَكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ